إن أمهاتهم إلا اللائل ولدنهم وإنهم ليقولون هم كرم من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نساء فتحرير رقبه فتحرير رقبه من قبل ان يتمس ذلك انت عضون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمس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 وَمَا يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُحَاوِرُونَ فِي النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُجِوَىٰ عِنْدَهُمْ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ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 فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوا واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن من نَجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لكم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 ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله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 ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تُغْنِي عنهم أموال يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأدلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهَدُّونَ مَنْ حَدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَا